ورياك كتر جسمك وعينك يا وعينك يا عمي واصي واصي الزهراء اتوير يا ياك يا يا يا <تصفيق> يا كتر والله يا كتر يرجسمك وعينك وصير انعون لك خوية وصير انعون لك خوية وعينك سريع مقبعة شفوفة وعينك وعينك رماها بالغدر سهم المنية يا يا يا رماها بالغدر سهمي يا الهي يا الهي مني يا يا انا انا بنت المحن زي انا وبهني اجا وليا قتل جسمي وعا سيرن عان لك خويك وعينا لك وعينا لك وعينا لك سريعه قطعت فوه وفوقها السهم المني يا يرمع هاي سحمي يا المهيب الغدر سهمي يا يا انا انا بنت المحمسه يا وهمي بوجه تجري الدمع لاجلك وهمي خويك الحزن قلبي <صفيق> وهمنا على فقدك يا الحياه تضعني على فقدك يا الحياه تضعني يا الله ايه علي يا ابن عندك وجاني يا قرية يا اذنب عندك وجعني وذرك وجمر فقدك وجعني رحت عني يا بوفا ضعيل وجعني الشمر وبنار شب خدري علي إيه إيه إيه الشمر وبنار شب خدري